السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته نعم طيب تيقن وشك في الحدث طيب ممتاز يعني في الأذية اليوم في الدرس في أربعة تعالى ان ان ان نبدأ شاء الله شاء الله شاء الله أسألكم أسئلة الدرس قوله الله هذه رحمه ذكر لما فروض الوضوء قال رحمه الله تعالى هذا أ ك م ل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لو توضع بس على ا ل ش ا ش ة موضوع الدرس طيب. نكمل لما يبدأ قال رحمه الله تعالى هذا أ ك م ل و ض و ء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد رحمه الله تعالى في عمليه اللي هو الثلاث مرات الثلاث مرات بالنسبة والإسنشاق وغسل الوجه المرفقين وغسل القدمين وأما, <تصفيق> وأما الرأس للمضمضة وغسل وغسل إلى مرة يدين فإنه وغسل واحدة ولذلك ثم قال ر ح م ن وتعالى والفرض من ذلك أ ن ي و ص ل م ر ة و ا ح د ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أ ن ه غسل مرتين ة ورد ر أنه غسل م ورد أ ن ه غسل ثلاث مرات لكن الواجب والفرض هو م ر ة و ا ح د ة ثم قال وان يرتبها هذا هو الفرض أ و الركن من أ ر ك ا ن الوضوء ل أ ن أ ر ك ا ن الوضوء غسل الوجه معه وغسل ا ل اليدين الى المرفقين ومسح ا ل ر أ س من الاذنان وغسل القدمين والترتيب والموالاه فهي س ت ة فروض الوضوء س ت ة ثم قالوا ان يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم من ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم وقولوا فاغسلوا هنا أ م ر و ا ل أ م ر يقتضي الوجوب ف ب د أ بالوجه ثم قال و أ ي د ي ك م والواو تقتضي الترتيب, الترتيب واغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إلى المرافق و إ ل ى غ ا ي ة والمرافق ما ما حتى حتى يدخل ما بعدها فإلى فيما فيما يدخل قبلها لا يدخل قبلها قال الله تعالى حتى ما ما كما بعدها بعدها بعكس فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د من الفجر وامسحوا برؤوسكم هذا بعد في ا ل ت ر ت ي ل قال و أ ر ج و ل ك م إ ل ى الكعبين الى الكعبين فالكعبين, فالكعبين فالكعبان داخلان في غسل القدمين, في غسل القدمين فهذا الدليل ي س ت د ل به على ا ل ت ت ر ي به يستدل ب على وجوب الترتيب و أ ن ه ركن من أ ر ك ا ن الوضوء لكن هذا الترتيب الذي هو ركن يبطل معه الوضوء لو غسل يديه قبل الوجه ف إ ن ه يبطل غسل الوجه لا بد أ ن يعيد فيغسل وجهه ثم يغسل يديه أ م ا لو في اليدين قدم اليسرى على اليمنى فلا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك كذلك في القدمين ثم قال والا يفصل بينهم فاصل طويل عرفه هذا هو الفرض السادس أ وهو الركن السادس و الموالاه والتقدير في الموالاه هذه نواخذ الوضوء أ ع ط ي ن ا الذي قبله نعم هنا اعيدي ذهبت إ ل ى ا ل ن ج ا س ة اعيدي إ ل ى فروض الوضوء ايه طيب ا ل ش ر ي ح اللي بعدها بس هنا ثم قال رحمه الله تعالى والا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا فعرفا هنا يعني يريد ب ي ن المؤلف أ ن ا ل م و ا ل ا ت اختلف في تحديد الموالات في تحديد الموالاه ت لغة ر ا وعليكم السلام و ر ح م ة الله فقيل أ ن ا ل م و ا ل ا ت هي الا يفصل بينهم بفاصل طويل ع ر ف ة يعني جعل الضابط فيه في العرف وذهب بعض أ ه ل العلم إلى أن الرابط فيه الى ر ا ب ط فيه إ ل أ ن الضابط فيه في العرف مسأة هو أ ل ا يجف العضو الذي قبله فعندي هنا قولي القول ا ل أ و ل ل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فجعل الضابط في الموالاه ما هو العرف عرف الناس ب أ ن لا يفصل بين بحيث مثلا لو غسل, لو غسل وجهه ثم فصل بين غسل الوجه وبين اليدين بفاصل متى نحكم على أ ن هذا الفاصل على أ ن هذا الفاصل طويل ب ا ل ن س ب ة لكلام المؤلف بحيث إ ذ ا قلنا طويل معناه بطل الوضوء ويلزمه إ ع ا د ة الوضوء لا من ط و ليس طول المدة ل طول ا ل م د ة العرف نعم اللي قالت رياحين ا ل أ م ل هو القول الثاني عندما يجف الماء فبعضهم قال عندما يجف الماء والمؤلفين رحمه الله تعالى ذكر م س أ ل ة العرف ولذا قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض يعني يكون الفاصل طويل بحيث لا يوجد ترتيب اللي هو مطلوب ا ل ل ي هو ي م د ن ي بعضه على بعض ه ذ ا المقصود م ق ص و د أ ن يكون الفرض السادس هو الموالات وضابطها هو أن لا يفسر بينهم الفاصل طويل العرفة ففروض الوضوء الستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق اليدين إلى المرفقين طويل غسل وغسل إلى بينهم ومنه هو ففروض ومسح أن يفسر الرئيسي وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والموالاه ب ا ل ن س ب ة للقول الثاني إ ذ ا كان الجو حارا ما المخرج من ذلك هذا هو ا ل ل ي ذكر و ا بعض اهل العلم قالوا, قالوا ضبطوه بالعرف قالوا ل أ ن ه قد يختلف جفاف الماء باختلاف الفصول فقد يكون في الحر الجفاف ب س ر ع ة وفي البرد الجفاف ي ت أ خ ر كثيرا لكن يعني ا ل ت أ خ ر والجفاف امر نسبي أمر يعني ليس بذاك الطول لكن المقصود أ ن ه يعني الا ي ت أ خ ر بحيث يقول انه انفصل بعضه عن بعض يعني ضبطه بالعرف ضبطه بالعرف رحمه ما قال الله تعالى في الأخير في قال وكذا كل ما اشترطت له ا ل م و ا ل ا ة يعني أ ن كل ما اشترطت له ا ل م و ا ل ا ة نعم حياه عليكم السلام و ر ح م ة الله كيف أ م يوسف استثناء أ و إ ي ش ب ا ل ن س ب ة هنا نعم يختلف ا الفصول لكن على العموم الضابط ف يريد ا ل ع ف سألت ا ان يكون هناك من يصل الى الجهه اليمنى ويمسحها ثم يصل اليسرى ل أ ن الجفاف المقصود هو الجفاف الذي لا يكون بفعل فاعل لا يكون ب فبالتالي ع فاعل ل ي ن ي ن هنا ب ف ع فاعل ف ا ل ب ا ل م و ا ل ا ت هنا غير م ن ت ف ي ة قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاه وكل ل ما اشترطت الموالات نعم طول المدة. فالمدة هنا غير م و ج و د ة في م س أ ل ة مسحه ثم يصير ص ا يعني كل ما يلزم من الموالاه يضبط فيه بضابط العرف مثل الطواف بالبيت فلو طاف شوط أ و شوطين أ و ث ل ا ث ة ثم قطعها فننظر في هذا القاطع إ ن كان طويلا ن ق و ل ا س ت أ ن ف الطواف من جديد يعني ب د أ الطواف من جديد و إ ن كان ليس طويلا عرفا فيقال له ابتدئ من حيث انتهيت يعني أ ك م ل ابني على ما سبق وكذلك ما يتعلق بمثل ا ل ل ل ي هو ا ف ا ض الاذان أ ذ ن الفاض ا ل أ ونحوها هذه مما ا ش ت ر ط فيها الموالاه يعني المقصود ان ا ش ت ر ط الموالاه يكون ضابط فيها العرف وبهذا يكون انتهى من فروض الوضوء ف ي ن ت ق ل ا ل آ ن في المسح على الخفين و ا ل ج ب ي ر ة فصل في المسح على الخفين و ا ل ج ب ي ر ة قال فان كان عليه خفان ونحوهما مسح م ع ل ي ه ان إ شاء يوما و ل ي ل ة للمقيم و ث ل ا ث ة أ ي ا م ب لياليهن للمسافر بشرط أ ن يلبسهما على ط ه ا ر ة ولا يمسحهما إ ل ا في حدث الحدث ا ل أ ص غ ر هذا فيما يتعلق ب م س أ ل ة الخف فقال ف إ ن كان عليه خفان والخف, والخف هو ما يصنع من الجلد الخف هو ما يصنع ه من الجلد الدليل على منهاج السالكين ونحوهما ينع ونحو الخف مثل الشراب ل أ ن الشراب يمسح عليه يمسح عليه وما يشابهه مثل ا ل آ ن بعض الجزمات تكون تغطي الكعبين تغطي الكعبين ف إ ذ ا توفرت في الشروط, في الشروط على الخوف يكون ساتر لمحل الفرض وان يلبسهما على ط ه ا ر ة جاز له أ ن يمسح عليهما وكذلك كل ما هو كل مثل الخف ما وبعض أ ه ل العلم يلحق بهما م ث لو ا ل لفتهما بخرق ونحوها لكن الصحيح أ ن ه إ ذ ا كان مثل الخف مثل الشراب و ن ح و ه ف إ ن ه يجوز المسح عليه والمسح على الخفين يذكره أ ه ل العلم في من ضمن عقيده ة أ ل اهل ل والجماعة س ن ة عقيدة أ ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة للرد فيه على ا ل ر ا ف ض ة السؤال الام عبد الوهاب الشراب من النيلون هل يجوز المسح عليه نعم يجوز المسح عليه إ ذ ا كان ساترا لمحل الفرد ولا يشف ما تحت ه و ل اذا يشف ما تحته إ كان الجورب منقوبا او رقيقا هل جاز المسح عليه هذه مثلا م خ ت ل ف فيها ه ل العلم والصحيح أنه إذا كان أنه الثقب كبير أ و إ ذ ا كانت رقيق بحيث يصف البشره ة ن ل ا يجوز المسح ل ع ي ه لا يجوز المسح عليه و إ ن كان بعض اهل العلم يستدل بحديث غزوه ذات الرقاع لكن فيها خلاف بينها العلم ولا نريد أن ندخل في الخلاف بينها مسافية نريد في يغطي الكعب لا يصف المسح عليه. لابد أن اختصارا المسح المحل、الفرض. اللي هو الكعبين اللي هو الكعبين لان, الغسلة لأن المسح هو عوض عن الغسل ف إ ذ ا لم يغطي محل الفرض معناه هل سيجمع بين غسل ومسح لا لا يجمع بينهما لعدم ا ل ح ا ج ة فهو شرع ة ل ل ح ا ج ة شرع ة المسح عليه ل ل ح ا ج ة فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر شرطا واحدا وهو قوله أ ن يلبسهما على ط ه ا ر ة أ ي أ ن يلبس الخفين على ط ه ا ر ة و ا ل ش ر ط ا ل أ خ ر ى مثل ان يكون ساتر محل الفرض و أ ن يكون يعني لا يشف و ما تحته هذه ذكرها أ ه ل العلم واستدلوا عليها بأدلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل م غ ي ر ب ا ل ش ب ع ق ا ت توضا ان النبي صلى الله عليه وسلم و مسح على الجوربين وفي إ ح د ى ا ل أ ح ا د ي ث أ ن ه مسح على الخفين ط والجورب مثل الشراب مثل الشراب و هنا ب ا ل ن س ب ة للمقيم ف إ ن ه يمسح يوما و ل ي ل ة لحديث علي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة أ ي ا م ولياليهن للمسافر ويوما وليلا المقيم وهذا الحديث رواه مسلم, وهذا الحديث رواه مسلم ثم قال ولا يمسحهما يمسح إ ل ا في الحدث ا ل أ ص غ ر أ م ا الحدث ا ل أ ك ب ر ف إ ن ه ل ا ب د فيه م ن الغسل لا بد فيه من الغسل, لابد فيه من الغسل فلا بد أ ن ينزع الشراب لا بد أ ن ينزع الشراب أ م ا الحدث ا ل أ ص غ ر الذي يوجب الوضوء فانه يمسحه على الشراب و م د ة المسح تبتدئ تبتدئ من أ و ل مسح بعد حدث من أ و ل مسح بعد الحدث يعني لو فرضنا <تصفيق> أ ن ا م ر أ ة ت و ض أ ت و لبست الشراب نعم لبس من أ و ل حدث يعني لو أ ن ا م ر أ ة توضات فلبست الشراب لنفرض مثلا ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة أ و ا ل ث ا م ن ة صباحا و لم تحدث يعني جاء الظهر و هي على طهارتها فلما أ ذ ن العصر أ ح د ث ت فتوضات ف ب د ا ي ة حساب المسح يوم ا ل ي ل ة ي ب د أ من ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة ولا من ص ل ا ة العصر من ا ل ع ص ر ل أ ن ه اول مسح بعد الحدث وهذه ا ل م س أ ل ه تضبط ب ط ر ي ق ة هذه ثم قال رحمه قال الله تعالى ولا ي م س ح ه م إ الا في الحدث الاصغر واستدل عليه بحديث هذا قول المؤلف ا ل ما ؤ ل ف م ذكر ه المساله يعني ما ا ذكر أ ل ة متى و ظ ا ر ف ي متى متأكد ولا في المسألة المسألة أول أو يكون بداية د ولا هو خلال هل يكون هو بداية الحساب من أول اللبس فيها ا يحضرني في ي من ب من أ و ل مسح بعد حدث قولين ل أ ه ل العلم لكن ما أ ع ر ف ب ا ل ن س ب ة ل ل ر أ ي المؤلف لا أ ع ر ف ه لكن هو لم يذكر ا ل م س ا ل ة هذه لكن هناك فرق بين الحدث والمسح يعني لو أ ح د ث صباحا وتوضات للظهر منذ متى ي ب د أ مثل ما قلت لك بعد أ و ل مسح بعد حدث يعني هو أ ح د ث الصباح وتقولين توضا للظهر ف ي ب د أ من الظهر يبدا من الظهر لانه مسح من الظهر لكن لو عكستي مثلا ح د ث الصباح ه و م ب ا ش ر ة توضا نقول ت ب د أ من الصباح واضح ب ا ل ن س ب ة أ مثل هذه أول مسح هذا ب ا ل ن س ب ة م ع ر و ف ا ل ل ي هو بالنسبة ذكرتها عن بن عثيمين هذا هو رأي ي ع ن ي عند المذهب عند الحنابله ة نعم آه اول مسع بعد الحدث و أ و ل الحدث لا لا ب ا ل ن س ب ة للراي أ ي ل للحنابلة خلونا هو أ ن يكون الحنابله عندهم روايتين في ا ل م س أ ل ة هذه في ر و ا ي ت ي ن ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى أ ن ه يكون بعد الحدث ي ب د أ المسح وبعضهم يكون بعد المسح بعد المسح بعد ايش المسح, المسح على قول أ ه ل العلم فيها بالنسبة هي روايتين عند الحنابله والمذهب م ا يحضرني بس من م ت أ ك د والله بالنسبه للمذهب عند الحنابله الحنابل هو ما عليه صاحب ا ل إ ق ن ا ع والصاحب منتهى ا ل إ ر ا د ا ت يحتاج أ ر ج ع إ ل ى الكتابين ت أ ك د منها لكن على العموم ما دليل كل قول ل دليل كل قول ل هو ي ت ع تعليل فقهي تعليل فقهي ل أ ن في قوله اذا ت و ض أ أ ح د ك م ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء إ ل ا من جنابه فهما تعليل فقهي قالوا ل أ ن الوجوب أ و لنقل ل أ ن ب د ا ي ة المسح لا تكون من اللبس و إ ن م ا تكون من وجوب المسح ووجوب المسح هل يكون و انما حساب ا ل م د ة يكون من ب د ا ي ة الحدث فهل يكون حساب ا ل م د ة من ب د ا ي ة الحدث وتعليم قالوا انه انتقض فيه الوضوء أ و من ب د ا ي ة استصحاب مساله الصلاه او مساله ا ل ط ه ا ر ة فمن قال بنسبه ا ص ح ا ب الطاهره قال لي أ ن ا ل ص ل ا ه هو ليس ب ح ا ج ة ا ل آ ن إ ل ى أ ن يصلي فلماذا تحسب عليه ا ل م د ة هو أ ح د ث الضحى مثلا هو لا يصلي ا ل آ ن متى وجب عليه ا ل ص ل ا ة و ج ب ت الظهر فتحسبها من مسح في الظهر ومن قال ب هذا تعليل من قال أ ن ه يكون بعد يكون المسح بعد الحدث بعد اول الحدث بالنسبة ومن قال ب أ ن ه من ب د ا ي ة الحدث قال ل أ ن ه متى ما أ ح د ث فهو محتاج للوضوء فبالتالي نحسبها من الحدث فيه تعليل فقهي تعليل فقهي طيب هنا قال ف إ ن كان على أ ع ض ا ء وضوئه انتهى بالنسبه ة ل لمساله ل ي و المسح على الجورب لكن ن أ ت ي الى الان إ ل ى م س أ ل ة اللي هو مثلا العمامه للرجل أ و م ث ل خمر النساء وهذه ا ل م س أ ل ة ب ا ل ن س ب ة لخمر النساء مدري القول باربع وعشرين س ا ع ة وهو حساب اليوم والليله ة ذ ا حديث س ا اليوم والليلة ب وهو ح النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله ة ا ذكرها علي رضي الله عنه في ر و ا ي ة مسلم يوما و ل ي ل ة ذكرها الحديث للمقيم يوم وليله ة كذا أمات قصد ل ا صعصرا د قصده ي نعم لكن من فنهاره ينتهى لا لا, لا لا لا هي اربع وعشرين س ا ع ة يوم و ل ي ل ة المقصود بها اربع وعشرين س ا ع ة ليس بانتهاء النهار ل أ ن ه ربط الحكم ليس الحكم مربوط ب ن ه ا ي ة النهار مثل يوم ع ر ف ة و إ ن م ا مربوط الحكم ب ا ل م د ة ففي فرق بين الربط بالزمن وبين ا ل م د ة ف ا ل م د ة اربع وعشرين ساعه ربط بها, ربط بها ولم يربط بمساله أ ل ة ل ي و انتهاء الزمن فما دليل جواز المسح إ ل ى العصر الموالي قوله يوم وليله ة ق و ل يوم وليلة المقصود بها الزمن اللي هي اربع وعشرين س ا ع ة ن أ ت ي ل ا مثلا كما قلت قبل قليل اللي هو خمر النساء فلو كانت المراه على ر أ س ه ا اللي هو الحجاب الذي يغطي ر أ س ه ا فهل تمسح عليه أ و لا تمسح و كذلك لو كانت غطت ر أ س ه ا ب ح ن ا ء فهل تمسح عليه أ و لا تمسح عليه و أ ي ض ا مثلا في الوقت الحالي لو مثلا لفت ر أ س ه ا بكاس الباغه ة ذ ه ا ل ل ي تحط للنساء فجعلت عليه هل تمسح عليها أ و لا تمسح عليها ورد عن ام سلمه رضي الله عنها أ ن ه ا كانت تمسح على الخمار هذا رواه ابن أبي شيبة يستدل م ن أ ن ه يجوز ا ل م ر أ ة أ ن تمسح على خمارها متى كان ساترا لمحل الفرد كذلك أ ي ض ا تمسح على ا ل ح ن ة إ ذ ا كان على ر أ س ه ا أ و أ ي شيء يكون يغطي ك و ن ي ر أ س ه ا فتمسح عليه فتمسح فهذا عليه. حتى بالنسبة للرجل العمامة يمسح على العمامة بالنسبة عليه على وذلك للرجل الأول الأول فهذا فيما يضعه الانسان بنفسه مختاره ة ل إ هل ا يشترط أن لا بد خ م ا ر لا بد يلبس على ط ه ا ر ة ل أ ن ه باختياره ا ل إ ن س ا ن وبالتالي ليس فيه يعني نزعه سهل فيتوضا به بعكس ما سياتي أ ت ي قليل بعد م ي أ بعد قليل قال ف إ ن كان على أ ع ض ا ء وضوءه ج ب ي ر ة على كسر وهذه تختلف عن الاول أ و ل لهم ز م ي ن بنفس طريقة مسح طريقة ا ر أ س لا ي س ب ل ز م يعني الذي جبيرة على أعضاء فإن كان لاحظوا قال وضوه ذكره هنا لم يشترط أ ن ي ل ب س ه م على طهاره ل أ ن اشتراط ان يلبسهم على ا ل ط ه ا ر ة صحيح ا ل أ و ل ى لكن ليس باختياره ا ل إ ن س ا ن قد يصاب ب ك س ر ويذهب إ ل ى المستشفى وفي ح ا ل ة الهلع والفزع يتم تجبير يده وبالتالي لم يفكر في م س أ ل ة الوضوء فصعب خلعها صعب خلع ا ل ج ب ي ر ة على يده بالتالي لا يشترط فيها أ ن يكون يلبسه على ط ه ا ر ة بعكس ا ل ما سبق قال ف إ ن كان على أ ع ض ا ء وضوءه ج ب ي ر ة على كسر أ و دواء على جرح ويضره ا ل غ س ل قال مسحه بالماء في الحدث ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر حتى يبره هذه و ا ض ح ة ا ل م س أ ل ة هذه و ا ض ح ة لكن هنا سؤال لو كان يضره حتى المسح يعني ممكن يكون الجرح مكشوف قد يكون الجرح مكشوف يعني مثل انواع الجروح أ و الحروق يضره حتى المسح بالماء فانا ق و ل لا يمسح وبالتالي يسقط عنه ولا نقول لا بد من المسح نعم لا يمسح لا يمسح ذ ك ر ت أ م ة الهادي و ب ش ر ة المصلى أ ن ه يتيمم طيب يتيمم ولا يتوضا ولا يتوضا ويتيمم فقط لمحل الذي عليه الجرح نعم يت... يت... لا, يت... لا يتيمم فقط و إ ن م ا يتوضا ويتيمم للمحل الذي عليه ا ل ج ر لا يجمع بينهما لا يجمع بين البدل والمبدل منه إيه إنه الب... يعني تقصدين يامة الهادي إنه ما يت... ما يتوضع بس يتيمم、فقط. يعني يترك الوضوء كله يتيمم ما أدري كله فقط ما الوضوء ما هذا هذا بس ل أ ن القول لا يجمع بين البدل والمبدل من هو لا ينطبق على ل أ ن في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هو يستطيع أ ن يتوضا في أ ع ض ا ئ ه كلها إ ل ا هذا الجزء إ ل ا هذا الجزء فاسقاط الوضوء عنه في كل ا ل أ ع ض ا ء ليس بصحيح فبالتالي في هذا الجزء نقول لا تمسح ولا تغسل و إ ن م ا تيمم له فهنا لم يجمع بين البدل والمبدل من في الجزء هذا في الجزء هذا نعم فنقول إ ذ ا كان مثلا الجرح مكشوف ف إ ن ه لا يمسح عليه ولا يقربه الماء ويتيمم له وكذلك حتى في الغسل, في الغسل اذا اغتسل لا، لا، لكن له مسح يكفي ا ل م س لكن لو لم يمسح عليه مثلا في الغسل وضع عليه شيء ف إ ن ه يتيمم له يتيمم له بعد الانتهاء م ن و هنا يذكرون م س أ ل ة ل ط ي ف ة وهي يقولون انه إ ذ ا قلنا بالترتيب في الوضوء فمتى يكون التيمم قال يكون التيمم إ ذ ا أ ت ى إ ل ى هذا العضو تيمم له لكن ش ي خ ن ا يتيمم له اماكن محدوده ة اللي و معروفة تيمم معروف يعني لا يمسح عليه نعم فقط هو يتيمم ل أ ج ل هذا ل أ ن ه ورد فيه لكن ما يحضرني الحديث ورد فيه ا ل م س أ ل ة هذه فيها حديث لكن لعلي دقيق أ ن يمسح اكثر ظاهرهما, أكثر ظاهرهما يعني اللي هو ظاهر الخفين لا يلزم ان يعمم كلا الخف ل أ ن لحديث علي المشهور لو كان الدين ب ا ل ر أ ي ل ه كان م س ح أ س ف ل الخفين أ و لا من ا ع ل خ ف ي ن قلنا يتوضا ثم ييمم القدم لا يفهم هكذا هو يتوضا وضوءه العادي ف إ ذ ا انتهى من الوضوء إ ذ ا كان الجرح في القدم تيمم التيمم المعروف اليدين والوجه وينوي بهما ل القدم ق د م بهم、القدم. وينوي بهم القدم. واضح يعني ب ا ل ن س ب ة للرئاب و م س ا ع د الجزائريه ة يعني و يتوضا وضوءها ل م ع ت ا د ثم يتيمم ا ل م ع ر و ف وينوي به ط ه ا ر ة القدم واما أ م الجبيرة ي فإنه س ح على ع ج م ي ه أ م الجبيره ا ف إ ن ه يمسح على جميعها أما الجبيرة, جميع الجبيرة ذ يكون انتهينا من ي أ ت ي بعدها اللي هو م س أ ل ة ص ف ة المسح ص ف ة المسح ذكر قال أ ن يمسح أ ك ث ر ظ ا ه ر ة و م ل ج م ي فيمسح ه على جميعها و ن أ ت ي ا ل ل ل ي بعدها وهي باب نواقض الوضوء لكنه جمع بين البدل والمبدل منه لا كما قلت قبل قليل مثل اللي قالت قلت قبل قليل لأخت أبي أ ما ل ه ا ما د ي في جمع بين البدل والمبدل منه ل أ ن في جزء من ا ل أ ج ز ا ء الوضوء اللي هي القدم مثلا لم يغسلها فقط هي فلم يجمع بين البدل لو قلنا في جميع الوضوء لو توضع وضوء كامل ثم تيمم فهنا يصدق ع ن ي ي على أ ن ه جمع بين البدل والمبدل منه نعم ن أ ت ي نواقض الوضوء قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي ث م ا ن ي ة نواقض الوضوء ث م ا ن ي ة ا ل أ و ل الخارج من السبيلين مطلقا ويفهم من قوله مطلقا أ ن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء سواء كان كثيرا أ و قليلا سواء كان طاهرا أ و نجسا النجس م ع ر و ف ة البول والغائط هذه م ع ر و ف ة والطاهر ممكن قد يخرج م ن دود والدود ما لا ن فبالتالي س السائلة ه له ف ح ن ا نعتبرها ليست ب ن ج س ة لكن ممكن أ ن يقال أ ن ه ا خرجت من مكان نجس لكن ليس من مكان نجس ل أ ن ا ل ن ج ا س ة داخل البدن ليس بنجس, ليس بنجس ايضا قد يكون مثلا يبتلع شيء معين لنفرض مثلا مثلا ح ب ة من ا ل م س ب ا ح فخرجت من دبره فهنا هي ط ا ه ر ة فالمقصود أ ن كل ما خرج من السبيلين هو ناقض للوضوء وهذا بلا خلاف بين أهل اهل ل ل بلا خلاف ع م بين أ العلم فقوله مطلقا يشمل كل ما يخرج من السبيلين مثل ما قالت مساعد الجزائري مثل المني فالمني هو طاهر فيوجب ينقض الوضوء ينقض الوضوء ويوجب الغصن والدم الكثير ونحوه, هذا الناقض الثاني الدم الكثير ونحوه الدم الكثير الضابط فيه هو العرف والمراد ه ن ا الخروج من غير السبيلين الخارج من غير السبيلين ل أ ن الدم لو خرج من السبيلين حتى و إ ن كان قليلا فهو ناقض للوضوء فهو ناقض بالنسبة للوضوء للدم الكثير الدم الذي لم يخرج من السبيله و إ ن م ا خرج من اليد أ و من الرجل او من سائر الجسد فنقول إ ن كان كثيرا نقض الوضوء و إ ن كان قليلا لم ينقض الوضوء والضابط في الكثير والقليل هو العرف أ ي عرف عرف الشخص نفسه عرف رأى كثير نفسه فإن رأى أن هذا فاحش الشخص هذا أن فهو ن ا ق ض للوضوء و إ ن راى أ ن ه ليس ب ن ا ق ض لكن ينظر في الشخص الوسط يعني لا ينظر للشخص الموسوس ولا للشخص المفرد ولا للشخص المفرد فل... عشان نفرق بين ا ل أ و ل والثاني كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أ و نجسا قليلا أ و كثيرا فهو ن ا ق ض للوضوء ما عدا الخارج من السبيلين ف إ ن ن ا ننظر إ ن كان نجسا فهو ناقض للوضوء, فهو ناقض للوضوء بشرط أ ن يكون كثيرا يعني الخارج من سائر الجسد نقول ينقض للوضوء إ ذ ا كان نجسا كثيرا أ م ا إ ذ ا كان طاهرا كالعرق ونحوي فهو ليس بناقض للوضوء حتى و إ ن كان كثيرا أ م ا إ ذ ا كان نجسا فنقول إ ن كان كثيرا نقض الوضوء و إ ن لم يكن كثيرا لم ينقض الوضوء و ا ل أ د ل ة على ذلك مثل يعني مثلا غير الدم مثل الدم, الدم ينقض الوضوء يصن كثير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الدار ق ط ن ي عن ابن عباس قال إ ذ ا رعف أ ح د ك م في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد لوضوءه ويستقبل صلاته فهن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه أو شيء أ ن ه ينصرف فلو كان طاهرا لم يمره ب ن ص ر ا و أ م ر ه أ ي ض ا أ ن ي غ ص ل عنه الدم لنجاسته و أ م ر ه أ ن يعيد وضوءه ويستقوي ص ل ا ة أ ن يعيدها أ م ا إ ذ ا كان الدم قليلا ف إ ن ه لا ينقض الوضوء لما ورد أ ن ابن عمر رضي الله عنهما وهو في ص ل ا ة كان في وجهه ب ث ر ة مثل يعني نقول دم ل ف ع ص ر ه ا فخرج منها شيء من الدم وهو يصلي ولم يتوضا ولم يعد ا ل ص ل ا ة مثل مستحض ا ة من ع ن د ه س ل س بول لا ه ذ ه المستحض ا ة من ع ن د ه س ل س بول ه ذ ه م س أ ل ة خ ا ر ج ة عنها هي نقضه للوضوء هي نقضه للوضوء لكن نقول أ ن ه صلاته ا ل ص ح ي ح ة للمرض هذا وللبلوى ل أ ن لو قلنا أ ن ه كل ما خرج منه يعيد لن يصلي ولذا قال الفقهاء أ ن ه يصلي لكل فرض صلي لكل فرض مثل ا ل ق ا ت ه ب عبد الوهاب القيح القيح القيح هو لا ينقض الوضوء لانه ي ق ض الوضوء ل أ ن يسير طيب ن أ ت ي للقي القي ء هل ينقض الوضوء في خلاف بين اهل العلم ورد عن, عن, عن أ ب ي الدرداء أ ن ر س و ل الله عليه وسلم قاع ف أ ف ط ر ف ت و ض أ رواه الترمذي قاع ف أ ف ط ر ف ت و ض أ فالشاهد و قوله ف ت و ض أ وهنا يحمل أ ن القي الذي فعله النبي صلى الله صلى عليه وسلم كان ب إ ر ا د ت ه ل أ ن ه ورد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فقد أ ف ط ر ومن ذرعه القي لم يفطر أ و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناقض الثالث هو زوال العقل بنوم أو غيره هو و غيره ز او ل العقل بنوم أ غيره زوال العقل بالجنون أ و بالنوم والمؤلفين رحمه الله تعالى لم يذكر ضابط النوم الذي ينقض الوضوء فيقال أ ن الضابط هو النوم المستغرق أ م ا النوم اليسير الذي يكون من قاعد أ و يكون من قائم ف إ ن ه لا يعتبر ناقض للوضوء ودنا على ذلك أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ت أ خ ر النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة في ص ل ا ة العشاء حتى خفقت رؤوسهم حتى خفقت رؤوسهم ثم أ ق ا م الصلاه ن ب ي ى ل ل عليه وسلم الصلاة فصلوا معه وهذا يصيب الناس كثيرا خصوصا في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ف ي ن ه تخفق رؤوسهم فبالتالي لا نعتبر ناقه ضد الوضوء ل أ ن ه ليس ف بمستوى ايضا قد يكون الشخص ينامه واقف وهذا لا يعتبر مستغرق للنوم ل أ ن ه لو استغرقه النوم لو سقط و د ي ن على ذلك أ ن ابن عباس لما بات في بيت خالته م ي م و ن ة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه قام معه فيقول فجعلت إ ذ ا أ غ ف ي ت يعني غلبا النوم ي أ خ ذ بشحمتي اذني ث رواه مسلم مسلم والحديث كذلك الذي قبلها رواه فاستنبط الفقهاء من ه الله تعالى م هذا أ ن النوم اليسير الذي يكون من قاعد وقائم لا ينقض الوضوء بالتالي إ ذ ا كان النوم اليسير من م ت ج ع قال ينقض الوضوء ينقض ايش الوضوء فالمقصود هنا زوال العقل مطلقا متى من زال عقله بجنون ولو ل ح ظ ة نقض وضوءه أ م ا اذا كان زوال عقله بسبب النوم ف إ ن ن ا نقول إ ذ ا كان النوم مستغرق وكثير ف إ ن ه ينقض الوضوء و م ا إ ذ ا كان يسير بشرط أ ن يكون من من قاعد أ و قائم ف إ ن ه لا ينقض الوضوء ثم قال رحمه الله تعالى و أ ك ل لحم الجزور خ ا ص ة لحم الجزور ينقض الوضوء ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد بعد قليل والنوم المستغرق من قاعد هذا ليس ب يسير نقول اذا كان يسير هذا ليس ب يسير ليس ب يسير فانه ينقض الوضوء ينقض الوضوء هنا مساله أ ل ة ينقض ل لو شرب من مرق اللحم أ و أ ك ل الشحم أ و أ ك ل الكبد هل يعتبر ن ا ق ض للوضوء لا ليس ا ل ب ن ا ق ض للوضوء ن ج ا ب ه مساعده الجزائري و ه مثل هادي لا أ د ر ي هذا نصف العلم كما قيل هو اللحم فقط لاحظوا الحديث أ ن ا ت و ض ع من لحوم ا ل إ ب ل أ ن ا ت و ض ا من لحوم ا ل إ ب ل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فنص على اللحوم, فنص على اللحوم والشحم لا يسمى لحما أ ي ض ا الكبد ليست بلحم المرض ليس بلحم هو في خلاف هو في خ ل المذاهب ف ا ا ل ث ل ا ث ة ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ف ي ة لا يرون انه ناقض للوضوء فقط عند ا ل ح ن ا ب ل ة أ ن ه ناقض للوضوء وإنما وإنما الله الدرس قادم إن شاء الله لعلم أسئلة نعطيكم نقوم إن في الان إن شاء الله اجيب على ا ل أ س ئ ل ة إ ن شاء الله اسبوع القادم السؤال هنا حكم اتخاذ آ ن ي ه الذهب ف ض الاستعمال و ا ل ف ض ة دون الاستعمال حكم اتخاذ آنية ما الفرق بين النضح والغسل ما الفرق بين النضح والغسل السؤال الثاني السؤال الثالث ما الضابط في الدم اليسير الذي يعفى عنه, ما الضابط في الدم اليسير الذي يعفى عنه؟ س ؤ ا ل الرابع ما ا حكم س ت ق ب ا ل ا ل ق ب ب ل ة أو ا ا س ت د ر ه ا في ا ل ب ن ن ي ا حال قضاء الحاجة ما ا ل حكم م استقبال حكم ا ا ل ق ب ل ة أ و استدبارها في البنيان حال قضاء الحاجه ما ما ة وإن شاء ا ل ل نتبل عن نبينا وصحبه حسب حسب الدرس القادم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على قول المؤلف على قول المؤلف في أجمعين محمد السؤال الاول أ و ل السؤال الأول حكم اتخاذ آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة دون الاستعمال يعني يتخذها دون أن ي س ت ع م ل ه ان تفسير ع يستعملها يعني في القول إذا كان هو للزينة أو لغير الزينة يعني مثلاً آنية احنا نتكلم عن آنية القول إذا كان مثلا اتخذها نتكلم هو أو دون عن أن、يستعملها. ما حكمها نعم السؤال الآنية المؤلف حسب قول في على حسب قول مؤلف لا نريد أ ن نخرج يكون على حسب قول مؤلف على العموم هذه ا ل س ئ ل ه ا ل أ ر ب ع ة صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن